حسينه وحسينه صار رمز الفداء هذا النداء صار حسينه صار رمز الفداء وحسينة, وحسينه وحسينه وحسينه صار هكذا نحن إذا هبت رياح تصعد الرأس على رأس الرماء وإذا الليل تغانع للسلاح وننادي على ثارات الصباح هكذا علمنا سيط الشهيد كل يوم فيه عز فهو عيد كلما عسكر في الطف يزيد تسكت الدنيا لكي يحكي الوريد تسكت الدنيا لكي يحكي الوريد وحسينا لست اعطي يدا وحسينا صار رمز الفداء وحسينا صار رمز الفداء صار رمز الفداء 90 يا صار رمز الفداء بر... الفدا صار رمز الفداء بر... صار, صار رمز الفداء فينا برير لا يغي لم يزل يا سيدي حياً حبيب عابس والحر والحر الرهيب مشهد ما زال يحيا في المغير كلما غابت وراء الأفق شمس دمنا زغردة وطف كلما عظ شفاها الموت ذرسو نعتلي بحر حسين ثم نرسو نعتلي بحر حسين ثم نرسو وحسينا فوق شاط الردا وحسينا صار رمز الفدا وحسينا وحسينا وحسينا, وحسينا الفداء رمز الفداء وحسينه صار رمز الفدا. صار رمز الفداء <تسجد> أسألوا عنا أساطير الضمار وحكايات المنايا والدمار نحن جند صبق أرباب الحمار تشهد الأرض بهذا والسماء كربلاءة لنا في كل حين مرعب الظالم في الحسن الحصين عنا اهتف في الموت المبين جئت زحفا يا سيوفي فاخذيني جئت زحفا يا سيوفي فاخذيني وحسينا وإمام الهدى وحسينا صار رمز الفدا وحسينا وحسينا وحسينا صار رمز الفدى صار رمز الفدى وحرينا عنا والجنوب وعراقاً خاض ألوان الحروب عن ضنوب العز هل نحن نتوب إننا شعب حسيني والقلوب نحشق العباس مذكرنا صغاراً كذا سلمنا الأباطرة وحملناه اشتياقاً وانتظاراً وحملناه اشتياقاً وانتظاراً وحسينه وهو طول المدى وحسينه صار رمز الفداء وحسينه وحسينه يا حسين صار رمز الفداء صار رمز الفداء يا حسين صار وحسينة. رمز الفداء يا صار رمز الفداء يا حسين صار صوت الرادود الحسيني أحمد الفتلاوي كلمات الشاعر الحسيني مرتضى الحمامي الهندسة الصوتية والإخراج أركان السلامي التوزيع وهاجي الشروفي